قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المائدة اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم معمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل من قائل كما في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام وقال فيها أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الله الجنة على ما كان من عمل وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل أي على الدابة قال يا معاذ ابن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعدي ثلاثا قال قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله ألا أخبر الناس ألا أخبر به الناس فيستبشر قال ابني التكيل كما أيضا رواه البخاري المسلم ولا شك أيها الإخوة في الله أن من له أدنى علم بالواقع في الأزمان الماضية يعلم أن الله جل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بدين الإسلام من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل أبونا آدم عليه السلام كان على الإسلام ولم يحدث الشرك كذلك القرون التي بعده كانت على الإسلام أي القرون التي كانت بعد آدم عليه السلام ولم يحدث الشرك إلا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كلهم الأنبياء والرسل كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم حدث الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين ود وسواع ويغوث وهلما جرى فأرسل الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك وكان هو أول رسول إلى أهل الأرض كما جاءت به الأدلة الصحيحة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذن فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا بعثهم الله من أولهم إلى آخرهم بدين الإسلام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام فأوضح سبحانه وتعالى أن الدين عنده هو الإسلام لا دين سواه عنده سبحانه وتعالى ثم أكد ذلك جل وعلا في كتابه الكريم بآية أخرى فقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فبيّن عز وجل أن أن جميع الطرق مسجودة أيها الإخوة. أيها, أيها الإخوة إلا هذا إلا الطريق, الطريق وهو الإسلام إسلام. إسلام. وأوضح أوه. سبحانه وتعالى أوه. أن الإسلام هو الدين, هو الدين الذي يقبل من جاء, من جاء به, به, به ومن جاء من طريقه ومن جاء من غير طريقه, طريقه, طريقه لا, يقبل لا يقبل عند الله عز وجل, عز وجل. فقال اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعنة ورضيت لكم, لكم الإسلام ديني فخاطب الله جل وعلا هذه الأمة على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد من عبد الله النبي الأمي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه سبحانه وتعالى أكمل لها هذا الدين وأتم عليها هذه النعمة ورضي لها هذا الإسلام وهذا الدين فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين هذه الأمة كما أنه هو دين الأنبياء الماضين والرسل الأجمعين عليهم الصلاة والسلام ثم أيد ذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله كما في صورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من الدين ما وص به نوحا والذي أوحينا إليك يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا أيها الإخوة أبيّن سبحانه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى ذربيته بالإسلام وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك وذكر أيضا عن نوح عن نوح عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك فقال جل وعلا في سورة يونس في قصة نوح أنه قال لقومي وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن موسى عليه السلام أنه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال عن ملكتي سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فعلم بهذه الآيات أيها الإخوة والأخوات وما في معناها أن الإسلام هو دين هو دين الأنبياء جميعا وهو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنه دين الله حقا لا دين له سواه ولا يقبل من أحد دين سواه سبحانه وتعالى وهو الدين الذي أرسل او الذي أمر الرسل بإقرامته وحقيقته هو الاستسلام هذا هو تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ولقد كان الشرك قديما عند العرب قبل ظهور دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد روى البخاري عن أبي رجائن العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشات فحلبنا عليه ثم طفنا به وهذا لجهنهم وعينهم بالله وهكذا حال الأمم عامة قبل ظهور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد بينها القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله جل وعلا كما في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقوله سبحانه والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وعياذ بالله كامل في الزمر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 دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ذكره كتاب السيرة النبوية والمؤرخون والثقات بأحوال الأمم أن أهل الأرض قد تنوع شركهم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فمنهم من يعبد الأصنام والأوثان والعياذ بالله. ومنهم من يعبد أصحاب القبور ومنهم من يعبد الشمس والقمر والتوافخ ومنهم من يعبد العزير ومنهم من يعبد عيسى عليه السلام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد ويعبد والعياذ بالله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 قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال سبحانه وتعالى كما في صورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه والآيات بهذا كثير أيها الإخوة وقد أوضح سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين كانوا مع شركهم وكفرهم يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم وإنما عبدوا غيرهم والعياذ بالله على أنه واسطة بينهم وبين الله كما سبق في قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وجاء في هذا المعنى آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض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 بدين الإسلامي ولم يكن للعرب فقط وإنما دعوته كافة للناس بشيرا ونذيرا من عالمي الجن والإنس جاءت وقت البشرية جمعاء لأمس الحاجة إلى من يخرجهم من الظلمات إلى النور وهذا الدين العظيم أيها الإخوة يقوم على أسس وقواعد خمس وهي أركانه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا لذلك أيها الإخوة الكرماء والفضلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام وأن يشرح صدورنا جميعا إلى دين الإسلام الإسلام هو دين الأنبياء جميعا وهو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنه هو الدين الحق الذي لا دين سواه ولا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه فهو الدين الذي أمر الرسل بإقامته وحقيقة هذا الدين هو توحيد الله عز وجل كما أسلفنا في ملكه وفي تجبيره وأفعاله وفي عبادته سبحانه وتعالى وفي أسمائه والصفاته والانقياد لأمره جل وعلا وقبول الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك والاستقامة على ذلك والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته وأمر الله سبحانه وتعالى الرسول ومن بعدهم بإقامته كما قال جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فإقامة الدين أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخت الفاضلة هو قبول هذا الدين والتزامه وإظهاره والدعوة إليه والسير عليه والثبات عليه والاجتماع على ذلك قولا وعملا وعقيدة ومنهجا وأخلاقا وسلوكا وسياسة وهلم مجرى وعدم التفرقة في ذلك وبهذا تجتمع كلمة الإسلام والمسلمين ويتحد صف المسلمين ويقوى جانبهم ويهابهم كل من عاد هذا الدين الحنيف هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن يقيموا هذا الدين ولا يتفرقوا فيه فأخلاقوا دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام والذي دعوا إليه وأمروا بإقامته هو دين الإسلام وإظهار هذا الدين والدعوة إليه والاستقامة عليه علما وعملا وذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتلقي ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول والعمل والاجتماع على ذلك والحذر من الخلاف والتفرق وبترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة وبهذا بإذن الله سبحانه وتعالى يزداد الداخلون في الدين فنسأل الله أن يشرح فضل هذه الأخت لقبول هذا الدين الحنيف هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للأولين والآخرين وأن يعظم أمر هذا الدين وأن يعظم الدعاة إلى هذا الدين من العلماء الأجلاء الفضلاء وأن يعرفوا صلاح هذا الدين وأنه صالح لكل عصر ومصر فأنه دين الحق من تمسك به أفلح ونجا وفاز بالعزة والكرامة والاتحاد والقوة والاجتماع مع إخوانه أهل الإسلام فدين نوح وهود وصالح ومن بعدهم من من الأنبياء هو الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا فالعقيدة التي هي الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو المبعوث في كل وقت إلى قومه فالعقيدة التي هي الإيمان بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة إلى القوم المبعوث إليهم هي الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمانهم بما جاء به رسولهم وتوحيدهم لربهم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عليه بالأقوال والأعمال والعقيدة والمنهج لكن لكل نبي شريعة ولكل رسول شريعة كما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولكنها نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتمهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعتنقون هذا الدين الحنيف دين الإسلام وقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ناطقا بها لسانه إلا فتق الله عز وجل له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله كما جاء في سنن النساء ولذلك بارك الله فيكم لابد من الدخول في هذا الدين الحنيف ومن الانتساب لهذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للأولين والآخرين وقد مر بنا حديث عباد بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل كما في البخاري ومسلم أسأل الله أن يشرح صدر هذه الأخت التي رغبت في الدخول في دين الإسلام أن يشرح الله صدرها للدخول في هذا الدين الحنيف وأن يجعلها مستقيمة على أمر الله وأن يجعلها من أخواتنا المسلمات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد والدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا